ومالكم ألا تأكلون مما ذكرتنه الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما طرذتم إليه وإن كثيرا يضلون بأهوائهم بغير هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثمة يجزون بما كانوا يقتركون ولا تأكلوا مما لم يذكر إثم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى يُجادلُوكُمْ وَإِن أطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَمَّنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاتِ كَمَن مَّثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ كذلك ضيّن الكافرين ما كانوا يعملون، وكذلك دعَلنا في كل قرية أكابر مُجرِميها ليَمكرو فيها وما يمكرون إلا بأنكسهم وما يمكرون إلا بأنكسهم وما يشعرون، وإذا جاءتهم. حتى نؤتى. قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا طغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون